الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون مباركاً في المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد استمعنا إلى ما قرأه إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب فمن الذي قرأ شقرأ لمن هنا قرأ والشمس وروحى وفركات ثانية والتين والزيتون. بارك الله فيه نتكلم بما يسر الله على السورة الأولى والشمس وضحاها أقسم الله تبارك وتعالى بالشمس لأنها من آيات الله تعالى كما سبق أن بيناه في هذا المجلس قبل هذا الدرس أقسم بها مع أنها من المخلوقات والقسم بالمخلوقات علينا محرم لا يجوز ان نقسم الانسان باي مخلوق حتى بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجوز ان تقسم به ان تقسم به فلا يجوز ان تقول ونبي الله لقد كان كذا وكذا هذا حرام من الشرك ولا يجوز ايضا ان تقسم بالكعبة بيت الله فلا يجوز ان تقول والكعبة لقد كان كذا وكذا ولا يجوز ان تقسم بالسماء أو الأرض أو النجوم أو غيرها تليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكن هل يجوز أن يقسم الإنسان ببلده أجيبه بلده لا يجوز هل يجوز ان يقسم بعروبته لا يجوز هل يجوز ان يقسم بامته لا يجوز الحلف بغير الله شرك لكن هل هو شرك اكبر مخرج من الملة او هو شرك اصغر نقول الاصل انه شرك اصغر الا اذا اعتقد الحالف بغير الله أن لهذا المحلوف به من العظمة مثل ما لله فحينئذ يكون شركا أكبر لأنه شرك الله تعالى فيما يختص به غير الله يعني شرك الله شرك مع الله فيما يختص به الله عز وجل فإذا قال قائل فهمنا هذا أن الحلف بغير الله شرك إما أكبر وإما أصغر طيب كيف أقسم الله بالشمس؟ نقول إن الله عز وجل يحكم ولا يحكم عليه كما أنه يجير ولا يجار عليه فالحكم لله إن الحكم إلا لله ألا له الحكم والآية في هذا الكثير فإذا كان رب عز وجل يحكم ولا يحكم عليه فله أن يحلف بما شاء من خلقه وله أن يحلف بنفسه فقد حلف الله بنفسه وحلف بمخلوقاته وله الحكم في ذلك كما يشاء أفهمتم إذن لا منافات بين النهي عن الحلف بغير الله وحلف الله عز وجل بمخلوقاته ما وجه الجمع الأخ إيجل وجه الجمع رنام كيف أن الله كيف يكون أن الحلف لا شركا ومع ذلك يحلف الله تعالى بالمخلوقات إيش نعم آه لأن الله يحكم له كماله تمام لله أن يحلف فيما شاء من خلقه طيب الم مت... لو سألتكم ما حكم قتل الانسان ابنه هل يجوز أن يقتل ابنه؟ لا ولا تقتل أولادكم من إملاق لا تقتل أولادكم خشية أملاق وقتل الألبن من اعظم من ما يكون من قطعة الرحم. لكن مع ذلك في يوم من الأيام كان قتل الابن طاعة لله من يحفظ القصة تحفظها قم يا اخي اتعفن القصه هي قصه ابراهيم الخليف امره الله عز وجل ان يذبح ابنه ابنه الوحيد الذي اتاه على كبر وبلغ معه السائق فراى في المنام انه يذبحه ورؤيا الأنبياء وحي إذا رأى النبي شيئا فهو وحي ولهذا قالت أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان أول ما بدأ به الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح طيب فرع أنه يذبحه فقال للبن ولبن في شبابه قال يا بني اني أرى في المنام اني اذبحه بهذه اللطافه يا بني لم يقل اسماعيل قال يا بني بهذه اللطافه والرقه اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى ماذا كان جواب الابن قال يا أبتي افعل ما تؤمر ما أكرم الأب وما أكرم الابن وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يعرض هذا على ابنه من أجل أن يستشيره في أمر أمر الله به كلا والله لا ينفذ لنا أمر الله على كل حال لكن ينظر ماذا عند هذا الابن فكان عنده هذا الجواب العظيم قال افعل ما تؤمر ولم يطير بحني بل نبهه على الاخلاص والطاعه افعل ما تؤمر ومعلوم أن الذي أمر به هو الذبح، لكن الابن لم يقل اذبح قال افعل ما تؤمر من أجل أن ننبه أباه على أن ينفذ هذا امتثال اللامعين العز وجل ثم قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولم يزل لم يقل ستجدني صابرا او من الصابرين بل قال ان شاء الله لان الانسان اذا جزم على الفعل خذل قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فالابن قال لابيه ستجدني ان شاء الله من الصابرين ولم يجزم لان لا يخذل وهذه مسألة نبيكم عليها بارك الله فيكم أن لا تجزم على شيء مستقبل إلا أن تقارنه بإيش بمشيئه الله لأن الإنسان قد يجزم جزما أكيدا على الفعل ثم لا يفعل اما لمرض يحدث له أو لشاغل يشغله أو لهمة صرفت او أو لغير ذلك لكن قل إن شاء الله يسهل الأمر وسأذكر إن شاء الله قصة تبي لكم الموضوع بعد أن نكمل الكلام على الآية فلما اسلم أسلم يعني استسلم لأمر الله وعزم على التنفيذ وتله للجبين من التال ومن المتلول التال إبراهيم والمتلول اسماعيل تله للجبين أي على جبهته وإنما تله على جبهته لئلا ينظر الى وجه الابن حين يهود السكين الى رقبته فتمنعه الرقة تله للشبين جاء الفرج من الله عز وجل الذي قال في كتابه فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا والذي قال عنه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولذلك قال الحكيم اشتدي أزمة تنفرج في هذه اللحظة الرهيبة جاء الفرج من الله عز وجل وناداه عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية ونفدتها لكن نفدها حكما لا واقعا لأن الله نسخ وجوبها في لبن والشاهد من هذه القصة يا أخواني الشاهد هو أن الشيء المحرم الذي من كبائر الذنوب إذا أمر الله به ماذا يكون ماذا يكون طاعه يكون طاعة مع أنه من أكبر الذنوب لأننا نحن عبيد لله يفعل ما شاء يحكم علينا بالواجب سمع طاعة بالمحرم نجتنب سمعا وطاعة وهلون مجرة فالرب سبحانه وتعالى حاكم وليس محكوم عليه إذا له أن يحذب بما شاء القصة التي وعدتكم أن أقولها هي أن سليمان عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الكرام الذين وهبه الله وهبهم الله الرسالة والملك سليمان ملك نبي أعطاه الله تعالى ملكا لم يعطيه أحدا غيره سخر له حتى الشياطين حتى الشياطين تقوم بأمره كل بناء وغواص الذي يبني قصور فخمة عظيمة والذي يغس في البحر ويأتي بالدراري وغيرها من الجواهر العظيمة القسم الثالث من الشياطين وآخرين مقرنين في الأصفال هؤلاء عصات فقرنهم سليمان في الأصفال غلل أيديهم ورجولهم لأن الله أعطاهم ملكا ملكا عظيما قال الله تعالى في دعائه لرب عز وجل وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولما تفلت الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أراد أن يمسك النبي عليه الصلاة والسلام ويربطه في ساحه المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة لكن ذكر قول الله عن سليمان وهب لي ملكا لا ينبطي لأحد من بعدي إنك عند الوهاب فتركه أقول سليمان أعطاه الله إيش ملكا ونبوة في يوم من الأيام وكان يحب الجهاد أقسم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن فلاما يقاتل في سبيل الله الذي حمله على هذا رابته في الجهاد فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لماذا لم يقل ان شاء الله لأنك لأنه, لانه كان عنده عزم اكيد على أن يفعل وفعل الذي من قبله حصل فعل والذي من قبل الله لم يحصل أتدرون ماذا حصل جامع تسعين امرأة واتت واحده منهم في شق إنسان الله أكبر شق إنسان نصف إنسان يعني ما حصل ولا واحد من التسعين قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان جركا لحاجتي. ولقاتلوا في سبيل الله اذن لا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وانت لو حرفت لو قال انسان والله لازورن فلان اليوم هكذا ومضى اليوم ولم أزور يجب عليه كفرت يمين لكن لو قال والله لأزورن فلان اليوم إن شاء الله ولم يزوره لا شيء عليه مع أن هذه يغفل عنها كثير من الناس الآن يحلفون بدون أن يقولوا إن شاء الله وهم إذا قالوا إن شاء الله حصل لهم فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن الله ييسر لهم ما حلفوا عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنى. الثاني أنه لو حنث ولم يتم اليمين لم يكن عليه كفار قال الله تعالى نرجع الى الايه والشمس وضحاها ضحاها يعني ارتفاعها في الأفق حتى يحصل الضحى وهذا لا شك أنه من آية الله العظيمه والقمر إذا تلاحل أختم الله بالقمر لكنه مقيدا قال إذا تلاها فمتى يكون القمر تالي للشمس خطا لكن متى في آخر الشهر في أول الشهر في نصف الشهر خطأ يكون تالي للشمس في أول الشهر لأن أقرب ما يكون القمر إلى الشمس نعم متى وهو تالي لها إذا كان في أول الشهر في آخر الشهر صحيح أنه يكون قريبا لكنه سابق عليها فيكون الله تعالى أقسم بأول النهار وأقسم بأول الشهر من أين نأخذ أنه أقسم بأول النهار من قوله والشمس وضحاها من أول الشهر الأخ والقمر إذا ثلاث ومتى يكون القمر تالي للشمس وأقرى ما يكون إلى الشمس في أول الشهر أول ليلة من الشهر يكون القمر أقرب إلى الشمس من بقية الليالي فإذا قال الإنسان ألم يكن القمر قريبا من الشمس في آخر الشهر في وعشرين يكون قريب فما الجواب الجواب أن هذا خارج بقوله إيش؟ إذا تلاها لأن القمر في آخر الشهر هل يتم الشمس أو الشمس تتلوه الشمس تتلوه طيب والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل اذا أخشى النهار اذا جل البسيطة وأوضحها واتضح ما كان خفيا في الليل فهذا من آيات الله أنتم اليوم في المدن لا تعرفون مقدار النهار لماذا لماذا جماعه للأضواء الكهرب ما يدري الإنسان لكن لو كنتم في البر وليس عندكم اضاءه لوجدتم لظهور النهار طعما لذيذا فالنهار يجلي يجلي البسيطة ويوضحها ويتبين به ما كان خفيا الآن نحن في أنوار عظيمة هل يمكن أن نرى بهذه الأنوار ما نراه إذا طلعت الشمس اجيبه لا حتى وين كان هناك انوار قويه لكن لا تكون مثل الشمس والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها يغشاها يعني يغطيها الليل سبحان الله لباس كما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا يسفر الارض ولا يعرف الانسان قدر هذا اللباس إلا إذا كان في الطائرة إذا كان في الطائرة وقد غابت الشمس عن الأرض فإن الطائرة إذا ارتفعت تشاهد الشمس إذا نظرت إلى الأرض في هذه الحال وجدت كأنها مغطاة بعبات سوداء. سبحان الله الليل غطيها وهذه من آية الله سبحانه وتعالى من الذي يستطيع أن يأتي بالنهار إذا ذهب اذا اذا ذهب نعم من الذي يستطيع ان ياتي بالنهار إذا ذهب وبالليل اذا ذهب الله عز وجل والسماء وما بناها والارض وما طحاها السماء وما بناها هل ما هنا بمعنى من فيكون الله تعالى اقسم بالسماء وبمن بناها وهو الله كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا او المعنى والسماء وما بناها ما مصدرية اي والسماء وبنايتها هذا اقرب لان التعبير بما بدل من في من له علم وإراده قليل وعلى هذا نجعل ما مصدرية اي والسماء ايش وبناتها والأرض وما طحاها كذلك نقول هكذا ما مصدرية وما طحاها ما معنى طحاها فسره الله في القرآن قال والأرض بعد ذلك دحاها ايش اخرج منها ماء ومرعاها هذا هو طحوها طيب سأل سائل عن الأرض هل هي قروية أو غير قروية فهل لهذا السؤال فائدة أو ليس له فائدة الذي يجيب بطالبه بالتعليق إن قال في الفائدة نقول بينا فائدة إن قال ما في فائدة نقولنا طيب ربما يجي فائدة تفضل في فائده ما هي إيش؟ هذا حتى لو ان لم تكن كرويه يمكن ان يذكرها دائما تستاهل اسالكم الان مات رجل في القصيم عن اخيه ولم يرث احد غيره ومات اخر في في المدينه عن اخيه الذي في القصيم لم يكن له وارث غيرهم. أيهما الذي يرث الآخر؟ من يعرف؟ أيهما الذي يرث الآخر؟ كلهم ماتوا عند غروب الشمس. كلهم ماتوا عند غروب الشمس. فمن الذي يرث الآخر؟ فضلاً. ها؟, ها شو يا أخي؟ قل الذي في القصيم رث الذي في المدينة أو بالعكس. هذان اخواني شقيقان احدهما في المدينه والثاني في القصيم مات عند غروب الشمس اجلس يا ولد الله فيك. حتى يدلك نعم اساله الجواب محدد قل يرث الذي في القصيم من في المدينه او الذي في المدينه من في القصيم يرث من في القصيم الذي في المدينه هذا خطا فادح نعم ما فيك إلا وحده اسرح نعم جادث الذي في المدينة الذي في القصي، لماذا كيف وهذا تعليل فاسد استرح، نعم لا يرسى أحد مراخب وهذا أردل لا حول ولا قوة أقول بارك الله فيه يارث الذي في المدينة أخاه الذي في القصيم لماذا لأن الشمس تغرب في المدينة بعد غروبها في القصيم وعلى هذا فيكون الوارث حيا بعد موت المورث هذه منفاة كروية لأن الأرض لو كانت غير كروية لكان مغيب الشمس في جميع الأرض واحدا وهذا واضح هذا دليل حس جدا وفيه فائدة يعني لو قال قائل ما الفائدة من كوننا نعرف أنها سطحية وكرويه نقول له فوائد من هذه منها هذه ثم إن الدليل المحسوس واضح لو أن طائرة قامت من مطار جدة متجهة نحو الغرب وسارت بهذا الاتجاه أين تأتي تعود إلى تعود إلى جدة ولابد لأنها ستدور على الأرض هذا الشيء معروف ولا في إشكال وقاله العلماء الاقدمون كابن حزم شيخ الاسلام بن تيمية وغيرهما ولا في إشكال في أيضا سؤال ثاني هو الذي أرى أنه لا فائدة من إضاعة الوقت فيه وهو هل الأرض تدور أو لا ما نقول تدور ولا ما تدور لأن البحث في هذا بحث لا فائدة منه فيما أرى أنه لا فائدة منه وعلى هذا فتركه أحسن والأرض وما طح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذا القسم من أعظم ما يكون نفس وما سواها يعني النفوس كلها سواها الله عز وجل في أحسن تسويه واحسن استعداد لقبول الحق او رفضه فالهمها فجورها وتقواها يعني بين لها الفجور وبين لها التقوى على ايدي من على أيدي الرسل من وجه وعلى ما في النفوس من وجه اخر ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح النفوس ملهمة ملهمة للفجور والتقوى تعرف الفجور وتعرف التقوى والله تعالى هو الذي أرهمها فمن المفلح من هؤلاء استمع قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه بأن قام بطاعة الله فعل للمأمورات وتركا للملهيات قد أفلح من زكاه أي زكى نفسه طهرها من أدران المعاصي والشرك حسب الاستطاعة إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم إذن نحن مأمرون بأن نزكي نفوسنا ما استطعنا التزكى للنفوس تكون في حق الله وفي حق الآدميين تزكى في حق الله أن تقوم بطاعة الله وأن تترك ما نهى الله عنه بصدر منشرح ونفس راضيه التزكى بالنساء المخلوقين أن تعاملهم بما تحب أن نعاملوك به هذا اللزاء أن, أن تعامل الناس بماذا أحسنت بارك الله فيك دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان حتى يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام استمع. قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ وكلنا نحب هذا. أليس كذلك؟ كلنا نحب هذا ونسأل الله تعالى أن يعطينا إياه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله ولهم الآخر هذا في حق الله ولياتي إلى الناس ما يحب أن نؤتى إليه الكلمة الأخيرة ولياتي إلى الناس ما يحب أن وصل إليك فأنت الآن إذا وجدت أخاك في ضيق وحرج قدي نفسك أنك أنت الذي في ضيق وحرج قدي نفسك بهذا حتى تحاول أن ترفع عن هذا الأخ الضيق والحرج إذا رأيت الله أنعم على على أخيك بنعمة هل تفرح بها أو تحزن؟ لا يتم إيمانك حتى تفرح بها لأنك تحب أن ينعم الله عليك نعمة فأحب لأخيك ما تحب لنفسك عكس الحسد والعياذ بالله أكس الحسد بالله. أسأل الذين إذا أنعم الله على غيرهم نعمة فره ذلك وتمنوا ان تزور بل وحاولوا فعلا أن يزيلوها تجد الرجل مثلا يتكلم عن شخص آتاه الله تعالى مالا وصار هذا الرجل ينفق المال في سبل الخير تجد الحسد يقول الله فلان ما شاء الله ينفق المال في سبل الخير لكنه يكذب في المقال بعض الأحيان يتحدث بالكذب ما هذا هذا ما دام ينفق أمواله في سبل الخير اتني عليه ولا تجب لكن لكن هذه تقطع العنق لكن بعض الناس والعياذ بالله يحسد من آتاه الله تعالى خيرا ف يحسد من آتاه الله خيرا فاذا ذكر الخير اتى بالاستدراك الاستدراك بايش بلاكن لكن والله رجل ينفق المال بكثره وطيب وخير لكن فيه كذبات نعم اجيبها بالتصدير نعم او يقول فلان والله طيب ينفق كثيرا في سبل الخير لكنه احمق يغضب عند كل كلمة طيب اشعلين منه لكن الحسد والعياذ بالله هل ترضى ان احدا يقدح فيك وانت تعمل الخير؟ اجب لا إذن لا تفعل أنت بأخيك فصارت تذكية النفس فيما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق من الخلق زكي نفسك مع الناس أحسن الخلق أحب لهم ما تحب لنفسك أعنهم على فعل الخير حذرهم عن فعل الشر كل هذا من واجبات الأخذ أخيه نعم وقد خاب من دستاها أي من أهلكها وحرمها الخير فهذا خارج خاسر من يهو كذبت ثمود بطغواها ثمود هتعرفهم يا أخ تعرف ثمود تعرف ثمود منهم قوما أحسن تبارك الله فيه تمودهم قوم صالح وما وما ومدائنهم معروفة الآن في الحجر مدائن صالح هؤلاء كذبوا وطغوا وسياتي ذكر طغيانهم هذه المدائن الآن موجودة معروفة يكثر ترجل الناس إليها لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يذهب إليها للاعتبار بقوه هؤلاء القوم ونحتهم المساكل من الجبال ويرون هذا من الآثار وهذا والله عين الخطأ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن شاحت الصحب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر في طريقه الى تبوك بهذه المجاناه اتدرون كيف صنع قنع راسه غطاه وخفضه واسعل السيف وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين خشيت ان يصيبكم ما اصابهم فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم اين الذين يدخلون على هذه المدائن باكين اين هم قليلون وان شئت فقل معدومون اكثرهم يذهب للفرجه واستبيان قوه هؤلاء وهذا عين الخطا فإن قال الطائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يصيبكم ما أصابهم وهذه الامه محمية أن تصاب في عقوبة عامة من نعمة الله عز وجل نقول إن قول رسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصابهم لا يعني الرجف والصيحة يعني الاستكبار عن الحق وقبول الحق فربما هذا رجل الذهب الى هذه المدائن ليرى قوه هؤلاء القوم المعذبين ربما يقع في قلبه تعظيم لهؤلاء واثارهم وحينئذ يهلك يهلك كما هلكوا لأنه إذا عظمهم سوف يكون استكبارهم في نفسه قليلا ويتسلط عليه الشيطان فيقول هؤلاء عذبوا على غير ذنب ولا لعذب الله وحين عدم يهلك لأن بعض الناس قال كيف الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابهم وهذه الأمة محروسة أن يصيبها عذاب عام فنقول الإصابة هنا ليست إصابة العقوبة بل إصابة التكذيب بالحق والاستكبار عنه قد يبتل الانسان بهذا ولذلك نحن أنا أنصح إخواني الذين يذهبون إلى هذه الأماكن أن لا يذهبوا إلا بالشرط الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أن يكونوا تاكين فإن لم يكونوا باكين فلا يدخلوا عليهم ولا يقربونه طيب كذبت ثمود بطوعا اذ انبعث اشقاها اي اشقى هذه القبيله واشقى هنا أو أو أشقها أشقها فعل او ماذا اشقاها اي اشقى القوم فهيا هل يفعل او صيغه غير فعليه تفضل هذه اسم تفضيل احسنت تبارك الله اشقاها يعني أشق القوم وهو اسم تفضيل وليس فعلا انبعث بعث يعني لما طلب منه ان يعقر الناقه عقرها وهو شيطانهم وكبيرهم كما قال عز وجل فنادوا صاحبهم ايش فتعاطى فعقر هذه الناقه آية من آيات الله اعطاها الله تبارك وتعالى صالحا ليتبين انه الرسول حقا ناقه لها شرب ولهم شرب يوم معلوم تاتي الى هذا البئر بئر الناقه وهو معروف الان بهذا الاسم وتشرب منه يوما كاملا في اليوم الثاني لهم شرب شرب في هذا البئر قال بعض العلماء إنها في اليوم الذي تأتي وتشرب يأتي الإنسان ويسطيها دلو من ماء ويأخذ بدله دلو من, من, من لبن من حليب هذه من آية الله أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الآية لكنهم كفروا بها عقروها قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فأنذروا بالعذاب انذار أمر واقع فبقوا ثلاثة أيام فاخذتهم الرجفة والصيحة حتى هلكوا عن اخرهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه أنا أسأل كيف نصبت ناقة بدون أن يتبين لنا فعل نصبها أين النحو يحف واحد خرج لنا دعوا التحديد التحديد ليش التحديد أو دروا أو دروا أين أحسن دروها تأكل في أرض الله سمع ناقه الله مفعول بين المحذوف ناقه الله ايذروا ناقه الله وسقوها ولكنهم كذبوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها اي محاها حتى هلكوا عن اخرهم ولا يخاف عقباها الفاعل في قوله يخاف يوجد على من يعود على من يا أخوان على الله يعني أننا لا يخاف عاقبة هذا الأمر لأن الأمر إليه يعني أنت لو مثلا لو أنك هدمت بناء شخص اما تخاف العاقبة نعم بلا بلا صواب بلى أخاف العاقبة لكن الرب عز وجل من الذي يعاقبه حتى, يخ... حتى يخاف من عاقبه هذا الامر لا لا احد وعلى هذا انتهى الكلام على هذه السوره العظيمه ناتي للسوره الثانيه قرات في الركعه الثانيه والتين والزيتون وطور السيني وهذا البلد الامين التين والزيتون معروف اقسم الله به لما فيه من الخير والبركات وقيل انه اقسم به لانه في ارض الشام التي هي مكان بعث الانبياء من بني اسرائيل وطول السنين هو الطول الذي كلم الله منه من موسى عليه الصلاه والسلام وهذا البلد الامين يعني مكه التي بعث منها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم الله بهذه الاماكن لانها اماكن حدث عظيم وهي الرسالات الالهيه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اللام للتوكيد وقد للتحقيق فهي, فهي توكيد فتكون هذه الجمله مؤكده كم مؤكد من قال ثلاثه هنا صوت بلايه من فضل في ثلاثه مؤكدات الاول قسم والثاني لام والثالث قد بارك الله فيه لقد خلقنا الإنسان في أحسن سقوم قد يقول القائل أليس خبر الله حقا وصدقا في دون يمين الجواب خبر الله مقبول وهو حق وصدق في يمين إذن لماذا يقسم الله نقول إن القرآن الكريم نزل باللسان العربي المبين قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان عربي مبين واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة بأنواع المؤكدات لأنه باللسان عربي فأقسم الله هذا القسم المؤكد لأن هذا اسلوب عربي والقرآن نزل بإيش باللسان العربي ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على الحق في مواضع من القرآن الإشارة كم هذه نسيت الاصبع الخامس خمس الإصابة هل هذا كلام حقيقة او اقل او اكثر اقل كم اربعه هل هذا حقيقة او اقل الراسة تكون اقل ستقولون اقل طيب اقل فيه ثلاثة مواضع في ثلاثة مواضع امر الله نبيه ان يقسم ويحلف قل احلف بهذا المعنى يعني فمن يذكر لي الاول فضل أذكر أول آية أي طي استرح ويستنبئون يعني يطلبون منك أن تنبئهم هل هو حق أو هل حق فقال الله قل إي وربي إنه الحق هذا الموضوع. واحد الموضوع الثاني فضل تغاب زعم الذين كفروا ان يبعثوا في الترابن قل بلا وربي لا استرح الموضوع الثالث كفر جزر سبع اذكر اول الايه فضل. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه قل بلى وربي لا تأتي أنكم عالم الغيب احسنت امر النبي ان يقسم في ثلاثه مواضع من القران لان المقسم عليه امر هام كون القرآن حقا والثاني قيام الساعه والثالث البعث ستبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لقد خلقنا الإنسان في احسن لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اي انسان كل الانسان خلق الله الانسان على الفطره الفطره السويه كما جاء في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسان إن كان ابواه يهوديين صار يهوديا إن كان نصرانيين كان نصرانيا إن كان مجوسيين كان مجوسيا لأنه عاش في احضان هؤلاء الكفره اليهود والنصارى والمجوس والانسان تؤثر عليه البيئه فيتاثر يكون يهوديا او نصرانيا او مجوسيا وفي هذا دليل واضح على ان اليهود والنصارى الذين يسمونهم هم المسيحيين والمجوس كلهم في مرتبة واحدة بمأنى أنهم كلهم على باطل كلهم على باطل كلهم مخالفون الفطرة وبهذا نبحث قول من يحاولون اليوم أن يخلطوا بين الحق والباطل أن يقولوا هذه أديان سماوية اليهود على دين سماوي النصارى على دين سماوي المسلمون على دين سماوي نقول هذا أكتب الكذب أكتب كلمة قالها قائلها هذا هذه الكلمات هل اليهود الآن على دين سماوي هاجموا يا إخوان لا والذي فطر السماء والارض ليس على دين سماوي بل على دين باطل نسخ الله نسخه الله تعالى بشريعة عيسى هل النصارى الذين يسمون أنفسهم مسائيين نسبة المسيح هل هم على دين حق لا والذي فطر السموات والارض إنهم على دين باطل أي منسوخ نسخ بإيش برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليسوا على دين إذا كان اليهود يقول ليست النصارى على شيء، والنصارى يقول ليست له على شيء، فنحن نقول ليس اليهود ولا النصارى على شيء لانهم كفروا فاذا قالوا نحن نؤمن بالله وقد قال الله تعالى امن الرسول بما انزل عليهم من ربك والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله ماذا نقول لهم نقول انتم فرقتم بين الرسل كذبتم محمدا انتم ايها اليهود وكذبتم عيسى بل وكذبتم موسى صح اخواني الان الذين كذبوا محمد عليه الصلاه والسلام من اليهود نقول هم كذبوا عيسى وكذبوا محمدا وكذبوا موسى لان صفه محمد صلى الله عليه وسلم موجوده بالتوراث والانجيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم إذن كذبوا موسى ثم نقول من كذب واحدا من الرسل فقد كذب جميع الرسل من كذب واحدا من الرسل فقد كذب جميع الرسل حتى رسوله الذي يبدأ أنه يتبعه قد كذبه إيش الدليل الدليل من القرآن كذبت قوم نوح المرسلين وهل هناك رسول بعث قبل نوح لا ومع ذلك قال كذبت المرسلين فقوم نوح الذين كذبوا نوحا كذبوا جميع الرسل الذين بعده والذين كذبوا محمدا كذبوا جميع الرسل السابقين فهم مكذبون فكيف يقال ان هؤلاء آمنوا بإذنه بالله ورسله كيف يحاول أن يجمع بين ديانات منسوخة وبين دين قائل؟ أليس الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دين فليقبل منه فلا أي إنسان يقول إن هناك دينا يقبله الله فهو مكذب للآية المسألة خطيرة هي أقواني. نحن يمكن أن نعاهد اليهود والنصارى على معاهدات بالشروط السرعية لكن لا يمكن أبدا أن نقر بأنهم على دين مقبول عند الله أبدا بأي حال من الأحوال الأمر خطير والذين يداهنون هؤلاء اليهود والنصارى لقوتهم المادية هم على خطر عظيم نحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن اليهود يجلسوا على دين وأن النصارى يجلسوا على دين وأنه يجب على الجميع أن يدينوا بإيش؟ بدين الإسلام الذي يؤمن بجميع الأجزاء. ومن نكت من النكت التي سمعناها أن رجل من النصارى قال لرجل من المسلمين أنتم ظالمة. ليس عندكم عدل. ليس عندكم حق. ليش؟ قال لأنكم تمنعون ان يتزوج النصراني مسلمه وتقولون يجوز للمسلم ان يتزوج نصرانيه ونكمل بعد متابعه المؤذن ان شاء الله تعالى سمعتم احتجاج النصراني على المسلم لماذا لماذا يا جماعه قال النصراني للمسلم ليس عندكم عدل لأنكم تقولون يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ولا يجوز للنصراني أن يتزوج مسلمة وهذا ليس بعدل قال له المسلم على الطبيعة نحن نؤمن برسولكم وأنتم إيش لا تؤمنون برسولنا امنوا برسولنا كما امنا برسولكم ونعطيكم بناتنا ايش هذا الجواب جميل جدا القمه حجرا بكل سهوله وبهذا يتبين انه لا يمكن الجمع بين الاتيان ابدا دين الاسلام دين مستقل لا يحتاج الى تكميل ولا يحتاج إلى دين آخر والديانة الأخرى كلها منسوخة في الدين الاسلامي نعم أشترى الأسرة جاءت قل بعد الصلاة نعم كل كالعادة نعم نعم نعم طيب تكمن السورة أخشي يطول بين الوقت يكون إن شاء الله في داس آخر مقبل إذا قدر الله تعالى أن نزور المدينة مرة ثانية الفجر ما في درس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه يوم الاجتفاء كراه واهتدى بهداه إلى يوم الدين يقول السائل فضيغة الشيخ لماذا لا يكون الضمير في قوله أعد أعد يقول فضيله الشيخ لماذا لا يكون الضمير في قوله والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها عائدا إلى الشمس وأنتم حفظكم الله قلتم أن الضمير راجع إلى البسيطة نعم لا يصح لأن الليل لا يغشى الشمس لا يغطيها الشمس إذا, إذا ذهبت جاء الليل نعم جزاكم الله خير يقول السائل او سؤال اخر بعض الناس عندما تطلب منه شيء يقول لك ساتيك به غدا ان شاء الله وهو في نيته ان لا ينفذ ذلك ما رايكم في هذا يكون هذا جامعا بين امرين بين الكذب في المقال وعدم الوفاء في الوعد فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وإذا كان من نيته ألا يأتيه به فيقول بالصراحة لن آتيك به والصراحة هي الإيمان والنفاق والقول بإخلاف الفعل هذا من آيات المنافقين والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول هل يجوز الحلف بالقران الكريم ارجو منكم التوضيح بالدليل والتعليل نعم الحلف بالقران الكريم جائز لان القران الكريم كلام الله عز وجل وكلامه من صفاته والحلف بصفات الله جائز ولا مانع منه كما نص على ذلك اهل العلم نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل بعض من الناس يؤثر هواه على طاعة الله فهل يدخلون تحت قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نعم. الذي يؤثر هواه على طاعة ربه لا يدخل فيما قاله السائل لكنه يدخل فيما قاله الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه فالمتبع لهواه مقدما له على هدى الله عز وجل هذا اتخذه الهه ولا ولا تتعجبوا من هذا لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تاس عبد الدينار تاس عبد الدرهم تاس عبد الخميصة تاس عبد الخميره ما من عبد الدينار هو الذي قدم تحصيل الدينار على طاعه الله لأنه ليس, ليس مراد ليس مراد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن الإنسان يضع الدرهم ويستجله لا قصد أنه اتبع الدرهم وجعله مقدما على أوامد الله ولهذا قال إن أعطي أراضي وإن لم أعطى سخر جزاكم الله خير يقول السائل هل الكافر إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حال كفره ودلت قرائن على أن على أنه لا يفهم معناها هل يعتبر لا يفهم معناها نعم. هل يعتبر بذلك مسلما علما أنه اشترط صحة الكلام أن يكون واضعه قاصدا لوضعيه قال أهل البيت رحمهم الله إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مسلما لا يقبل منه بعد ذلك أن أن يرتد فإن ارتد فحكمه حكم المرتدين يطالب بالرجوع إلى الإسلام فإن لم يرجع قتل لكن يجب علينا إذا كان هذا القائل ليس عربيا يجب علينا أن نفهمه معناها بالعربي بلغته لقول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز الحالف بقول والذي نفسي بيده أم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسأل السائل هل نفسه هذا السائل بيد الله أو لا بيديه. نعم طيب لماذا لا يجوز الحلف بالله بذلك يجوز للإنسان أن يقول والذي نفسي بيده سواء كان رسول عليه الصلاة والسلام أو غيره نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل وسائل الدعوة توقيفية وهل يجوز نشر الدعوة من خلال الأجهزة المختلفة لا ي komen يقول يسأل عن وسائل الدعوة نعم. هل هي توقيفية وهل يجوز نشرها من خلال أجهزة الإعلام المختلفة هل وهل يجوز نشرها من خلال أجهزة الإعلام المختلفة نعم. وسائل الدعوة ليست توقيفية لكن يدعى الإنسان بالكتاب والسنة ويدعى ايضا بالوسائل الأخرى التي ترغبه في الإسلام ولهذا جعل الله تعالى جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم الذين يرجئ إسلامهم جعل لهم نصيبا من الزكاة من أجل تغيبهم في الإسلام فوسائل الدعوة ليست توقفية ولكن لا يمكن أن تكون وسيلة الدعوة شيئا محرما أبدا سأل سائل وقال هذا رجل كافر يحب الموسيقى والموسيقى حرام هل يجوز أن ندعوه إلى الإسلام بالموسيقى أجيبه لا يجوز سبحان الله تصلح الفاسد بفاسد هذا لا يمكن. اما اذا كان في امر مباح فان كل ما يجلب الناس الى الاسلام فهو خير نعم جزاك الله خيرا يقول السائل في اخر سوره والتين قول الله سبحانه وتعالى اليس الله بيحكم الحاكمين وفي اخر سوره القيامه اليس ذلك بقادر على يحيى الموتى هل يجوز الرد اثناء الصلاه بلا املاء نعم اليس الله باحكم الحاكمين ما الجواب بلى قل هكذا ولو كنت في الصلاه اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلى قل بلى وانت تصلي اخذنا هذا الجواب من قول الله تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يحيي ان يخلق مثلهم بلى هو خلق العليم ومن قوله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يفهي الموتى بلى انه على كل شيء ايش إنه على كل شيء قدير طيب المهم انك اذا مرت بك هذه الايه وامثالها فقل بلى اليس الله بكاف عبده بلى, بلى. اليس الله بعزيز ازدقام بلى نعم جزاكم الله خيرا يقول ما حكم الدعاء بهذا الشكل جزاك الله خيرا ان شاء الله او وفقك الله ان شاء الله الافضل ان, أن الانسان اذا دعا يجزم فيقول جزاك الله خيرا وفقك الله هداك الله بدون ان يقول ان شاء الله اما اذا قال ان شئت فهو حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت فان, فإن الله لا مكره له هل احد يكره الله حتى نقول ان شئت يا ربنا فاغفر لنا وارحمنا وان شئت فلا لا مكره فلا تقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت اما ان شاء الله فهي اهون ولهذا جاء بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله ففرق في هذه العبارات اللهم في اللي إن شئ غفر الله لك إن شاء الله غفر الله لك بدون إن شاء الله ايهما أفضل غفر الله لك بدون إن شاء الله غفر الله لك ان شاء الله يعني دائره بين الكراهه وبين التحريم اللهم اغفر لي ان شئت هذه حرام نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما هو التفسير الصحيح في رايكم لقوله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون وهل يثبت الاثر الذي رواه عكريا عن ابن عباس في ذلك من كون المراد بهما آدم وحواء الصواب ان المراد بهذه الآية بني آدم هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها أي من هذه النفس من جنسها فلما تغشاها حملت حمل الخبيم فمرت به إلى أن قال يشت فتعالى الله عما يشتكون أتى بصيغه الجمع الإفادة أن هذه عامة في جميع بني آدم، وقد ذكرنا في كتابنا شرح التوحيد أن أثر ابن عباس لا صح، وذكرنا في ذلك فيما أذكره الآن ثمانية أوجه على بطلان هذا الأثر، وأنه لا يمكن أن يراد بهما أن يراد بها آدم وحواء، لأنه لو كان المراد بها آدم وحواء، يتن هذا من الشرك. والأنبياء معصومون من الشرك ولكن هذا اولى أن يعتذر آدم به إذا طلبت منه الشفاعة مع أنه يعتذر بإيش بأكله من الشجرة على كل حال من أراد أن يرجع عليه فلأرجع عليه في كتابنا المذكور بعد الصلاه فيه أسلنا إن شاء الله